الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع منتدى فرسان السنة هذه المادة اوذب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاتير السماوات والأرض جاعدي المال يا فِي الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَكْنًا وَثُلَاثَ وَرُبَارِ يَزِيدُ فِي قَلْقِ مَا يَشَاء إِنَّ اللَّهِ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ دَاعٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كل بسرسل من قبل وإلى الله ترجع الأمور يا فلا تغرن نفلم بت من الذين na صدق <تصفيق> عليهم Because I... من والله قال وما Amen. وَتَرَلْكُلْكَ فِيهِ مَوَاتِرًا لِتَبْتَغُوا مِنْ تَضْلِهِ لِتَبْتَغُوا مِنْ تَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وما يستوي البحران Wami كُلِّ khuli tak pu na lapmang kwaia sa ta sunkepi ma seron li se ta wmi tawbu li sebe se gwmi tawbu يولد الليل في النار ويولج النار في الليل وتفضرت شمس love Oh no. Yeah. Ya yeah. yeah. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا وما يستوي الأغمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا إن أنت إلا لذير إنا أرسلناك بالحق yu ka li pou ka pafadi kan Boom. Um. ومن الجبال جذار ضيّر وخرم مختلف ليوفيهم قجورهم ويزندهم من فضل That's I don't know. إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ ba langò ثم daku du marosu napita ومن نجوا الظالمين لنا فجئ ومن نجوا لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إلى كل أخي وأخت قد استفاد مما نقدم بإذن الله تعالى نسأله أن يدعو لنا بذغل الغيب